أه أه بديع الزمان أمير الآلام وما الغمام بديع الزمان وبدر الظلام أمير وما دعاء الخالق لي وبرؤ الالقى لي واهدي السبيل لي فصلى عليك عليك الصلاة وأزكى السلام أحبك ربي فصلى عليك عليك الصلاة وأزكى السلام نبي الهدى يا رسول السلام ويمرسل الرحمة للأنام نبي تلل ومثلك لا تلد الامهات ولو عاش كل فتى لا ولو عاش كله فتأل الفامي ومثله كلا تلد الأمهات ولو عاش كله فتأل الفام ومثله كلا تلد ولو عاش كله فتأل الفام ولو عاش يا إمام الأولياء ويا ختام الأنبياء جهادك في الأراضي أسمى جهادي نصرت به الحق ويوم السداد وأعليت صرح الهدى ورشادي فانت الأمين وانت الإمام وأعليت صرح الهدى فأنت الأمين وأنت الإمام جهادك في الأرض أسمى, أسمى جهادي نصحت أبيد الحق وليوم السداد وأليت صرح الهدى والرشاد فأنت الأمين وأنت الإمام فأنت الأمين وأنت, وأنت الغمامي بديع الزمان، وابدر الطلاب أمير الأنام وما الغمام دعاء الخليل وبرء العليل وهدي السبيل لدار السلام وبرء العليل وهدي السبيل لدار السلام وهذه السبيل لدار السلام قدمت لكم هذه الأنشدة من موقع شبكة ملامح